مديوهُ هو الحقُّ من ر َ ب ِّ ه ِ م ك َ ف َ ر ع َ ن ه ُ م س ي َ ا ت ِ ه ِ م وَأَصْلَحَ ب َ ا ل َ ه ُ م ذَلِكَ بِأَنَّ ا ل ذ ي ن َ كَفَرُوا تَبَعُ ا ل ْ ب ا ط ِ ل َ وَأَنَّ ا ل ذ ي ن َ آمَنُوا تَبَعُ ا ل ح َ ق َّ مِن ر َ ب ِّ ه ِ م كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ ل ِ ل ن ا س ِ أ َ م ْ ث َ ا ل َ ه ُ م فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ف َ ش ُ د ُّ ا ل ْ و ث ا ق َ ف َ إ ِ ن َّ ا مَنَّ بعد وإما ف ِ د ا أن حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبل وبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله ف ل ن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة َ ع ر ف ه ا لهم يا أيها الذين آمنوا إِن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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل ا ل أ ع ا م والنار م ث و ى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلك نهم ا فلا ناصر لهم أَفَمَنْكَانَ ع ل ى ب َ ي ن َ مِن ر َ ب ِّ ه ِ ك َ م َ ز ُ ي ن َ ل َ ه س ُ و ء وعمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي و ع د المتقون فيها أنهار من ماء غ ي ر آ س ن وأنهار من ل ب ن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفو ولهم فيها من كل الثمرات وغفرة من ربهم وغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقما أ ن ح م ا فقطع أمعاء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 فإذا ََِ أُزِلَتْ سورةٌ َ محكمةٌ ََ وذُكِرَ َ فيها َ القتالُ َِ رأيتَ َ الذينَ في ِ قلوبِهم ُُِ مرض ََ رأيت الذين في قلوبهم مرضون ينظرون إليك نظر ا ل م غ ش ي عليه من الموت فأولا لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعدما تبين لهم الهدى الشيطان س و ل لهم وأمل ا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إ ْ ر ا ر ه م فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأن هم ت ب ع ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ا ل ن ي يخرج الله أضوانهم ولو ن ش ا ء ُ ل أ ك ريناكهم فلعرفتهم ب س م ا ه ه م و ل َ تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين من و َ ا ل ص ا ب ِ ر ي ن َ و َ ن َ ب ل و َ أ َ خ ب ا ر َ ك ُ م إ ِ ن ا ل ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا و َ ص َ د و ا ع ن س َ ب ي ل ا ل ل ه ِ وَشَاقُ ا ل ر ّ س و ل مِن ب َ ع د م ا ت َ ب َ ي ن َ ل َ ه م ا ل ه د َ لن ي َ ض ُ ر ا ل ل َّ ه ل َ يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين َ آمنوا ََ ط ي ع و ا الله و َ أ َ ط ي ع و ا الرسول َّ ولا َ تبطلوا ُِ أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ف ل ن ي غ ف ر الله لهم فلا تهنو ا وتدعو ا إلى ا ل س ل م وأن أنتم الأعلون والله معكم و ل ن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإتؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ي َ س ْ أ َ ل ْ ك ُ م ُ ه َ ا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُ و َ ي ُ خ ْ ر ِ ج َ أَضْوَانَكُمْ هَאَ أَنْتُمْ ه َ ا أ ُ ل َ ا ء ِ ت ُ د َ ع َ و ن َ ل ِ ت ُ ف ِ ق ُ و ا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ